الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يحكون مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 اوليس الله باعلم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا المنافقين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 وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قُتِلْنَا أَوْ حُرِّقْنَا فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمان له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 ااننكم لا تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا أَنْ ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين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 قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينه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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به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 وله لا أجل مسمّل جاءهم العذاب، ولا يأتينه وهم لا يشعرون.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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فايا يعبدون كل نفس ذائقة الموت ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئن انهم لنبوئن انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها تجري من نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 لا يقولن الله فإننا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ